صحة اخذ صاحب العين عينه التي باعها على المفلس اذا باع المرء شيئا ما ثم تبين افلاس المشتري فللبائع اخذ عينه التي لم تتغير ولم يستلم من قيمتها شيئا من وجد عين متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به لكن بشروط خمسة يأخذ عينه بقيمتها التي باعها عليه وإن شاء أبقاها ويكون أسوة الغرماء وإن شاء أخذها بقيمتها بشروط خمسة تقدم بعضها وسيأتي بقيتها أحدها أن يجيدها سالمة فإن كانت متغيره فلا يأخذها الثاني أن لا يكون البائع قبض شيئا من ثمنها فإن كان البائع قبض شيئا من ثمنها فلا يملك الرجوع فيها الثالث ألا يتعلق بها حق غير المفلس فإن كانت انتقلت من المفلس إلى غيره فليس بائعها الأول أحق بها الرابع كون المفلس حيا يعني حجر عليه وهو حي أما إذا كان أعسر بالقيمة ثم مات فإن صاحب العين هذه يكون اسوه الغرماء ايضاح ذلك رجل باع سيارة مثلا على رجل تبين فقره ثم تبين أنه مدين بديون أكثر من ممتلكاته ثم حجر عليه حجر عليه الحاكم لا يبيع ولا يشتري حتى تصفى الأموال التي بين يديه وتعطى لأصحاب الحقوق في أثناء الحجر عليه وقبل النظر في ماله مات فجاء صاحب السيارة التي باعها قريبا قال هذه سيارتي ولم استلم من قيمتها شيء وهي بحالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به فأنا أحق بسيارتي هذه تريدون أن تبيعوها ثم تقسموا قيمتها على الغرم وأنا واحد منهم يمكن ياتيني خمسة عشرة عشرين ثلاثين بالمئة وبقية حقي يذهب انا احق بها نقول لو كان الرجل حيا فنعم فانت احق بها لكن الرجل الان مات وانتقل المال الذي بين يديه تعلق به حق الغير وهو الوارث فلست بأحق بها بل هي تكون ضمن التركه ثم تصف التركه ويوزع على اصحاب الحقوق ما ينالهم من حقوقهم نعم الشرط الرابع كون المفلس حيا فإن مات فالبائع فالبائع اسوه الغرماء لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مات فصاحب المتاع اسوه الغرماء رواه ابو داود وفي لفظ أي ما مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا او لم يقتض فهو اسوه الغرماء رواه ابن ماجه ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه لأن الملك انتقل من المفلس لمن إلى الورثة فليس البائع للعين أحق بها في هذه الحال نعم. فصل الشرط الخامس فصل الشرط الخامس وهو اخر الشروط الخمسه التي لا بد منها في استرجاع من باع على المفلس عينا نعم. الشرط الخامس الا يزيد زياده متصله كالسمن والكبر كالسمن كالسمن والكبر وتعلم صنعه فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي لأنه فسخ بسبب حادث فمنعت فمن فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول الخامس ألا يزيد زيادة متصلة العين موجودة لكن زادت تغيرت رجل باع على رقيق باع على انسان رقيقا بعشرة الاف ثم ان المشتري علم هذا الرقيق فصار كاتب او فرغه لطلب العلم فصار طالب علم او علمه صنعة هندسة او خياطة او نجارة او طب ثم ان الفقير الذي اشترى الرقيق حكم عليه بالحجر لفلسه فجاء صاحب الرقيق الذي باعه يقول انا بعته بعشرة الاف اعطوني اياه عن حقي لانه بعينه يطالب بهذا فماذا نقول له نرجع الى صاحبه مالكه المحجور عليه ترضى ان يرجع فيه قال لا انا اشتريته منه بعشرة الاف على انه عامل والان علمته وانفقت عليه حتى صار طبيبا او صار مهندسا صار صاحب مهنة والان نعرضه في السوق يساوي خمسين ألف بدل عشرة ألاف لأجل هذه الصنعة التي معه فهل يرجع فيه صاحبه لا لأن في رجوعه عليه ضرر على المفلس ولا ضرر ولا ضرار المفلس اشتراه بعشرة والآن يساوي خمسين فيرجع فيه هكذا لا او مثلا اشترى البقرة او الناقة وهي هزيلة ضعيفة مريضة بالف ريال ثم ان المشتري قام على هذه الدابة فسمنت وزانت وصارت بدل كونها مشترات بالف ريال تساوي عشرة فحجر على المشتري فجاء صاحبها يقول أنا أحق بها لأنه حجر عليه وهي بعينها نقول صحيح بعينها لكنها زادت زيادة من متصلة زادت زيادة متصلة فالزيادة المتصلة هذه تمنع الرجوع لأن فيه ضرر على المفلس المفلس اشتراها منك بألف والآن هي تساوي عشرة آلاف ففيها ضرر على المفلس الرجوع وضرر على الغرماء الآخرين لأنهم يستفيدون من هذه القيمة فلا رجوع حين إذن بخلاف الزياده المنفصله كما سيأتي نعم وأن أحمد له الرجوع للخبر ولأنه فسخ لم تمنعه الزيادة الرد بالعيب ورواية عن أحمد رحمه الله قال لا يمنع الرجوع الزيادة المتصلة لأنها في حكم المزيد ولا يمكن فصلها والحديث وجد عين متاعه فهو أحق به وهذا وجد عين متاعه رواية أخرى ففيها محل اجتهاد الحاكم نعم فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرات الظاهرة والكسب فلا تمنع الرجوع لأنه يمكن الرجوع في العين دونها نعم فأما الزيادة المنفصلة الرجل باع ناقة بخمسة آلاف ريال الناقة حملت وولدت والرجل لم يدفع من قيمتها شيء وأفلس المشتري للناقة فجاء صاحب الناقة الذي باعها بخمسة آلاف يقول اعطوني ناقتي وولدها نقول الناقه صح انت احق بها لانها ناقتك ولم تتغير ولم تستلم من قيمتها شيء فهي لك واما الزياده المنفصله فهي للمفلس فهي للمشتري لانها نماء ملكه لو تلفت كانت عليه فاذا زادت كانت له فنرد عليك الناقه بدون ولدها الزياده المنفصله لا تمنع الرجوع يرجع ان شاء هو غير مجبر على الرجوع لكن ان رغب في الرجوع فياخذ ما باع دون انما مثلا باع سياره السياره استعملت باجره وحصل اجره من كسب صاحبها عليها ثم تبين افلاسه وحجر عليه الحاكم، فجاء صاحب السيارة الأول يقول ردوا علي سيارتي، أنا ما سلمت من قيمتها شيء وأريد سيارتي. نقول لا بأس، خذ سيارتك. يقول أريد الاجره التي حصلت حصل عليها المرء من سيارتي. نقول لا هذا نماء منفصل. هذا للمشتري لك السيارة وحدها إن أردتها فخذها بالقيمة التي بعتها به وإلا فأنت أسوة الغرماء يقول أعطوني الأجرة التي أجرت في وقت الحج حصلت على مبلغ اجار وقت الحج أعطوني إياه أو نصفه أو ربعه نقول لا أنماء المنفصل للمشتري ولا رجوع لك عليه لأنها لو تلفت السيارة تكون على حساب من؟ على حساب المشتري حساب المفلس هذا فكذلك نماؤها المنفصل له النماء المنفصل كالولد وكالأجرة والكسب إذا كان عامل يكسب ونحو ذلك نعم. والزيادة دسولة. الولدي وكالثمرة الظاهره الثمرة الظاهره باع عليه نخلا ما فيه طلع ثم بعد فترة اطلع النخل واببر النخل لقه ثم افلس المشتري فجاء صاحب النخل يقول أنا بعت هذا البستان على الرجل بخمسين ألف والآن حجر عليه وبستاني بحاله أعطوني إياه عن دراهمي الذي في ذمته نقول لو كان إن كان ما حصل فيه تغير فلا بأس قال لا ما في تغير إنما في ثمرة أنا حينما بعته ما كان في ثمرة والآن في ثمرة مؤبره باقي عليها شهر أو شهران وتستوي نقول لا باس نعيد عليك البستان لكن نشترط عليك الثمرة للمفلس مبقات إلى الحصاد والجذاذ ما تقول للمفلس خذ ثمرتك الآن ما لا يستفيد منها مبقات إلى الحصاد والجذاذ لأنها في حكم المنفصل لأن الثمرة معلوم أنها شهر شهرين ثلاثة وتنفصل فهي في حكم المنفصل إذا رضي البائع أن يعاد عليه البستان بدون الثمره المؤبرة فلا بأس والزيادة للمفلس في يعني الثمرة أو الكسب الذي يكتسب من وراء السيارة أو الولد الذي ولدته الناقة كل هذا يكون لمن؟ للمفلس لأنه نماء ملكه كان ملكه نعم والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب كما لو ردها بعيب يعني نمت نماء منفصل ثم تبين فيها العيب فإنه يردها دون النماء المنفصل مثلا باع عليه فرس حائل ما فيها حمل ثم حملت وولدت ثم تبين أن فيها عيب لأنه كان مشتريها للسباق فتبين أنها ليست من من يتخذ في السباق فتبين فيها عيب فأراد ردها فهل يردها هي وولدها أم أن ولدها له الولد له لأن هذا نماء ملكه لو ماتت خلال هذه المده من تكون عليه على المشتري فاذا ولدت فالولد للمشتري نعم ورجعت الى الزوج بالطلاق ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج ورجعت الى الزوج بالطلاق يعني ان ما المنفصل إذا رجع إلى الزوج بالطلاق فليس للزوج إلا العين والنماء المنفصل للمرأة لأنه نماء ملكها لو تلفت كانت على حسابها فكذا الآن نماءها لها إضاح هذا الرجل امهر زوجته خمسا من الإبل اعطاها خمس من الابل ودفع الخمس من الابل ولم يحصل الدخول حملت الابل هذه ولدت طلب الدخول ما حصل غضب الرجل وطلق زوجته قبل الدخول فجاء يريد الخمس من الإبل وأولادها نقول لا لكل ذي حق حقه الخمس من الإبل التي دفعت منصوفه بينك وبينها يقول الأولاد نقول الأولاد لها الاولاد لها لان الاولاد نماء ملكها كانت الابل ملك لها انت حينما طلقت قبل الدخول يرجع لك نصف المسمى خمس من الابل لك منها اثنتان ونصف لك اثنتان ولها اثنتان وواحده بينكم والأولاد لها لانهم اولاد ملكها نماء ملكها نعم ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان يعني الفائدة لمن يتحمل الخسارة الفائدة لمن يتحمل الخسارة ما يصير يكون الخسارة عليه والفائدة لغيره لا الشرع حكيم يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الفائدة تكون لمن عليه الخسارة ومثل ذلك الولد الولد يكون لمن عليه الخسارة لو ماتت فالولد يكون له وكما أنها لو ماتت كانت على حسابه، فكذلك إذا ولدت يكون له الخراج، يعني الفائدة بالضمان، يعني بالذي يضمن العين. نعم. رواه أبو داود وغيره. يدل على أن النماء للمشتري لكون الضمان يدل على أن النماء يعني ال... الذي ينمو من هذه العين المباعة. يكون للمشتري الذي هو عندنا المفلس نعم. لكون الضمان عليه يعني لو تلفت خلال هذه المدة تكون عليه عليه قيمتها. نعم. وقال أبو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة. قال أبو بكر من علماء من ائمه الحنابلة هي أي المنفصل يقول للبائع نعم والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة يقول قياسا على المتصلة كما أن المتصلة تكون للبائع فكذلك المنفصلة تكون للبائع نعم فصل فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيادة متصلة لانه يتبع امه في العقود والفسوخ ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالسمن ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع لانه جزء لانفصاله غايه فاشبه الثمره يقول وان, باعه وإن باعها يعني العين باع الناقة ما فيها حمل او البقرة او الشات ما فيها حمل ثم حملت عند المشتري ثم تبين افلاس المشتري هذا وحكم الحاكم الشرعي عليه بالحجر فجاء صاحب الناقة او صاحب البقرة او صاحب الشات قال اريد عين مالي انا بعتها علي بكذا اعطوني اياها ولا اطالب بشيء فيقول المفلس لا انت حينما بعتها علي هي حائل ما فيها حمل والان حامل الان حامل حينما اشتريتها منك انا اشتريتها منك بالف وهي الآن تساوي ألفين فما يسوق أن ترجع إليك بالقيمة السابقة قال هنا الحمل زيادة متصلة تمنع الرجوع نقول وجود الحمل يمنع الرجوع لأنها تغيرت وزادت قيمتها قول آخر أنه لا يمنع الرجوع لكن يكون الولد للمفلس لأنه نماء ملكه قد يقول قائل هذا متصل في البطن نقول مبقى إلى الوضع إذا وضعت الناقة أخذ المفلس وغرماءه الولد وسلم الناقة لصاحبها الاول لأن هذا نماء ملك المفلس فهو أحق به وليس متصلا يمنع الرجوع لأن الانفصاله غاية هذا أشبه ما يكون بالثمرة ألستم قلتم إنهم في الثمرة مبقات إلى الحصاد والجذاذ ولا يمنع الرجوع كذلك الولد مبقى إلى الوضع ولا يمنع الرجوع إن أراد الناقة بعد وضعها فيسلمنا الولد ويأخذ الناقة إلا في حال إذا كان المبيع أمه وحملت فإن حملها يمنع الرجوع لأنه لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها إلا في حال اذا اتفق على بيعها على شخص واحد تكون قيمه الامه للبائع الاول وتكون قيمه الولد للمفلس الذي هو المالك الاخير وكل ياخذ ملكا ولا نفرق بين الامه وولدها فيحرم على المسلم ان يفرق بين الامه وولدها اذا الا الى ملكه كل هذا من عطف الاسلام ورفقه بمن يعقل فيقول هذه امه وولدها لا تبع الولد على شخص وتبيع الامة على شخص فتفرق بينهما لا نعم وان افلس بعد وضعها فهو زياده منفصله له الرجوع في الام دون الولد الا ان تكون امه فلا يجوز التفريق بينهما ويخير بين دفع قيمه الولد يقو يقال له ان اردتها هي وولدها ادفع قيمه الولد وخذها هي او تشتري منه هي وحدها ويكون تكون مع ولدها او يتفق على ان يبيع الاما وولدها على شخص يشتريهما مع معا ويدفع قيمه الام للبائع الاول ويدفع قيمه الولد للمشتري الذي هو المفلس ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكها وبين بيعهما معا فيكون له من الثمن ما يخص الأم وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة وإن باعها حامل باعها والحمل فيها ثم تبين الإفلاس فإن لم تتغير قيمتها استرجعها يعني باعها وحملها مثلا ابن شهر شهرين ثم تبين إفلاس الرجل ثم استعادها وحملها ابن ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر هذا لا يغير من القيمة القيمة هي هي فله الرجوع وان زادت القيمة يعني حينما باعها والحمل ابن شهر ثم اراد الرجوع اليها والحمل ابن تسعة اشهر على وشك الولادة فلا لان فيها زيادة